لعله يرفق بنفسه ويتأول كما تأول بعض العلماء لأن بعض العلماء تأول ليتخلص ولم وهو لا يعتقد هذا لكنه قال قولا محتمل ليخلص به قال بعضهم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة يشير بآصابعة مخلوقة وهم ظنوا أنه يريد هذه الكتب الأربعة السماوية فأطلقوا سراحة وهو يريد هذه الأربعة الأصابع هذه مخلوقة فتخلص فقيل للإمام في هذا لعلك تتخلص مثل ما تخلص غيرك وهو لا يعجزه رضي الله عنه فقال انظر اخرج وانظر في الباب فخرج صاحبه ورأى خلقا كثير معهم الأقلام والمحابر والألواح. قال ماذا تريدون؟ قالون أن ننتظر ماذا يقول الإمام أحمد فنكتبه. فدخل عليه فأخبره فقال يا مرروزي أتريد أن أظل أن أظلم هؤلاء لي أسلم بنفسي؟ لا. لأنهم سيأخذون عنه ويعتمدون على قوله. فأبغى رضي الله عنه أن يقول بخلق القرآن وصبر ولهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة لأنهم تحن في هذا الأمر فصبر رضي الله عنه ورحمه عن رويفع صحابي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك هذا علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم قال أنت يمكن قال كذا لعل الحياة تطول بك فهو عليه رحمه الله ورضي الله عنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعين سنة بعد وفاة النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة ورويفع مات رضي الله عنه سنة ست وخمسين أو حولها فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خمس واربعين سنة وكبر رضي الله عنه حتى أنه قال تجاوز المئة يروي فعل لعل الحياة تطول بك يعني تدرك ما لا ندرك نحن تدرك الناس يجهلون كثيرا من الأمور فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام أن من عقد لحيته كان في الجاهلية ما كانوا يحلقون لحاهم كانوا يعفونها وما عرف حلق اللحى عندهم وكانت عائشة رضي الله عنها تحلف تقول والذي جمل الرجال باللحة فاللحية جمال ووقار للرجل وتعطيه هيبة والعنصار رضي الله عنهم كان لهم سيد أمرد ما كان له لحية فيقولون سيدنا ما ينقصه إلا اللحية فلو كانت اللحة تشترى لاشتريناها بالمال الكثير فكانوا في الجاهلية ما كانوا يحلقون لحاهم إلا أنهم كانوا يعقدونها يعقدها هما يعقد فيها عقدة يجمعها ويعقد فيها عقدة أو يعقد طرف في طرف ويقصدون بهذا واحد من أمرين أحدهم يقصد بهذا يظهر سيادته وأنه سيد إذا رؤي معقود اللحية قالوا هذا سيد وهذا له وجاه وله قيمة وأحيانا يعقدها يكون وجهه وسيم وجميل فيعقدها حتى تعطي وجهه قلة في الوسامة والجس و... والجمال حتى عن العين لأن من رآه مثلا معقود اللحية يتقزز منه ولا يحدد النظر فيه ولا يصيبه بعينه فأحيانا يعقدونها تفاخرا وأحيانا يعقدونها اتقاء العين وهذا كله غير جائز لا يجوز للمرء أن يظهر التفاخر أمام الآخرين ولا يجوز للمرء أن يتعلق بشيء يظن أنه ينفعه إذا عقد لحيته ويسلم من العين لا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى فقال أعفو اللحى أكرم اللحى أرخو اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود وأحفو الشوارب فالشارب يحفى واللحية تعفى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرى قد حلق اللحى وأعفوا وأسبلوا الشوارب فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا قال بهذا أمرنا ربنا يعني كسر فقال لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى الوتر شيء يرمى به يوضع فيه القوس ويرمى به من آلات الصيد والرمي السابقة القديمة فكان إذا خلولق الوتر يعني صار ما يصلح للرمي ولا يمسك علقوه على البعير أو الدابة أي دابة في رأيهم انه يدفع عنها العين او قد يعلقه المرء في رقبته الرجل يعلقه في رقبته ويجعله على صدره تعلق تقلد وترا او استنجى برجيع دابة الاستنجى مسح مكان الخارج من البول والغائط القبل أو الدبر المسح بحصى أو تراب أو منديل هذا يسمى استجمار والاستنجاء الغسل بالماء وقد يطلق المسح على الاستنجاء لأنه من النجو والإزالة يزيل أثر البول أو الغائط، والمرء معمور عند إخراج الخارج أن يستجمر ويستنجي أو يكتفي بالاستنجاء أو يكتفي بالاستجمار، يكتفي. يعني يزيل الأثر الخارج بالحجارة أو المنديل أو التراب ثم يغسله بالماء هذا أكمل وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهل قباء بعملهم هذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أثنى من الله جل وعلا على أهل قباء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي تتطهرون به قالوا نتبع الحجارة الماء يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء أطهر وأنظف وإذا استنجى بالماء وحده كفى وإن استجمر استجمار شرعي كفى بدون الماء يستجمر بثلاثة أحجار منقية يكفيه ولا يلزم الغسل أثر البول والغائط إذا مسح بالحجارة أو المنديل مسح شرعي كفى عن الماء ولو أن الماء موجود فهذا جائز إلا أن الاستكمال أفضل واستنجى برجيع دابة يعني استنجى بروث رجيع الروث رجي روث دابة روث بعير أو روث بقر أو روث غنم هذه التي ممكن أن يستنجي بها فهي ممنوع الاستنجى بها والاستجمار وأما روث الحمار فيحرم لأنه نجس وإنما استنجا برجيع داب يعني طاهر هذا ما يجوز لماذا لأنه جاء أن رجيع دوابنا طعام لحيوانات الجن والعظام التي نرميها طعام للجن أنفسهم يجدونه أوفر ما يكون لحماً فيأكلونه العظم نرميه يأكلون يجدون فيه اللحم فيأكلونه لو ما رمينا فيه لحم نحن فإذا استنجي به أفسده يستنجي بروث بعير مثلاً ما تأكله دواب الجن أنه أفسد بهذه النجاسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالروث ونستنجي بالعظم وإنما الاستنجى يكون بثلاثة أحجار ولو بحجر واحد ذي شعب مثلا ثلاث مرات ومثل الأحجار مثلا التراب أو المنديل أو نحو ذلك من الأشياء المنظفة المنقية بخلاف الورق فلا ورق المناديل المخصص لهذا ممكن يمقي وأما الورق حق الكتابة فهذا ما يصح للسنجا به لأنه أملس ما يأخذ الوسخ الذي يكون وإنما يفرقه بدل ما هو في مكان واحد يفرقه أو استنجى رجيع دابة أو عظم عظم من العظام ولو ما فيه لحم ولا فيه شيء فإن محمدا بريء منه وهذا تحذير والنبي صلى الله عليه وسلم ما يبرأ إلا من ارتكب جرما عظيما فيحذر المسلم هذا والشاهد من هذا الحديث قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلد الوتر ومن تقلده فإن محمدا بريء منه وهذا تحذير وزجر شديد عن هذا الفعل نعم وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه هذا أحد سادات التابعين أخذ الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو من فقهاء التابعين ومن ابتلي في نفسه بين يدي الحجاج وقتله ودع عليه قال اللهم لا تسلط على أحد بعدي فمات بعد قتله لسعيد ابن جبير رضي الله عن سعيد ورحمه فرؤي الحجاج في المنام فسئل عن حاله فقال قتلت بكل قتيل قتله وبقتل لسعيد ابن جبير سبعين قتله أو كما جاء وها أنا أرجو ما يرجو الموحدون يعني هو موحد وله حسنات لكنه سفاك وقتل أناس كثير من خير الأمة رحمة الله عليهم فهو مستعاذ بالله من قتل هو وإنما دعا عليه لا يتسلط على أحد بعده فمات الحجاج بعد قتله لسعيد ابن جبير رضي الله عنه عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة كعدل رقبة إذا كان ما بعدها يخالف ما قبلها بفتح العين وإذا كان ما بعدها مثل ما قبلها يقال له عدل بكسر العين من قطع تميمه من إنسان وسعيد رضي الله عنه ورحمه يروي عن الصحابة رضي الله عنهم فمراسيل سعيد رحمه الله مقبولة لأنه تتلمذ على الصحابة يأخذ منهم فهو ما يأخذ عن غيرهم فلذا مراسيله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبه وهذا ما يمكن يقوله سعيد من تلقاء نفسه وكيف صار من كعدل رقبه نعم لانه اذا قطع التميمة منه ابعده عن الشرك فنجاه من النار فانجى هذا الرجل من النار كان كمن اعتق رقبة من الرق ودل على ان من بيده من الامر شيء انه ما يأمر فقط وانما يفعل من قطع تميمة يعني اذا روجت شخصا وتظن انه لا يترتب على قطعك اياها منكر تقطعها حتى مثلا في المطاف ترى شخص مثلا نرى كثير مثلا معلق في خيط في عضده أو كذا أو كذا تقول له لا يا أخي هذا ما يجوز وتجسم عليه وتقطعه وتبين له هذا وترفق به ترفق به وتقطعها لأن فيه كثير ممن عندهم شيء من عادات الجاهلية وتعلقات الجاهلية وينكشف هذا في حال إحرامه تجده محرم عضده مكشوف فتجد فيه معلق شيء وهذا من الشرك و وذكر أن قطعها بمثابة عتق الرقبة لأن هذا قد يطوف بالبيت وهو مشرك فأنت تبين له ذلك حتى لا يقع في الشرك أو لا يأخذ بدلها أو لعلها تكون سببا له في الابتعاد عما عنده من المخالفات ومن البدع لأن من الناس بسبب الجهل ما يفرق يجمع بين التوحيد والشرك والتوحيد لو أتى به يضمحل ما يبقى منه شيء مع الشرك لأن الشرك ينافي التوحيد ما يمكن يجتمعان لكن يتظاهر لهن مسلم يصوم ويصلي ويحج ويطوف ويعتمر وهو مشرك كافر لأنه يتوجه إلى أهل القبور ويسألهم ويستغيث بهم ويطلب العون منهم والشفاء والمدد ونحو ذلك وهذا شرك أكبر مخرج من الملة ينافي يبطل الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأفعال الأعمال التي ظاهرها الصلاة لأنها ما تنفع العبد إلا مع التوحيد مع افراد الله بالعبادة أما إذا عبد الله وعبد معه غير فالله جل وعلا غني يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يتركه الله جل وعلا للذي أشرك فيقول سعيد رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعادل رقبه مثل ما لو أعتق رقبه لأنه أعتق هذا الرجل من النار فيكون كأنه أعتق رقبة من العبودية والملك في الدنيا نعم وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وله عن إبراهيم والمراد به إبراهيم بن يزيد النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يأكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فرق بين التمائم وبين الرقى الرقى من القرآن هذه السائغة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه ينفخ في يديه المعوذتين ويقرأ فيهما ثم يمسح بهما جسمه عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة فلذا قال كانوا يكرهون التمائم ما قال الرقى؟ قال التمائم من القرآن وغير القرآن في تمائم من القرآن نعم موجودها الآن استعملها بعض الناس مثلا يكتبون آيات من القرآن في ورقة ثم تطوى هذه الورقة وتوضع في غلاف نائل أو جلد أو نحو ذلك وتعلق على المريض أو على الصبي أو نحو ذلك يقول كانوا يكرهون هذا حتى لو كان ما فيها إلا القرآن لما قال أولا قالوا تنزيها للقرآن لأنها إذا علقت آيات القرآن على الطفل الصغير الطفل يخالط النجاسة ويدخل أماكن قضاء الحاجة ويدخل بالقرآن معه وهذا تعريض القرآن للإهانة ثم إن هذه قد تلبسها المرأة وهي حايض ونفسها وتعلقها وتدخل بها ما قضاء الحاجة ثم هناك شيء آخر وهو قد يقتدى بهذا الذي علق شيء من القرآن فيعلق المعلق شيئا من غير القرآن من, من الطلاسم والأكلام السخيف فمثلا يرى الإنسان ابن طالب علم مثلا أو تقي أو رجل صالح معلق تميمة على رقبته من القرآن مثلا فيقول ابن فلعان عليه تميمة أنا حط أشتري تميمة يروح يشتري تميمة من التمائم التي فيها طلاسم وفيها كلام سيء وفيها أشياء استعاذة بالجن ونحو ذلك فتجر إلى الشرك من حيث لا يشعر فلذا كان الصحابة وتلامذتهم رحمة الله عليهم كانوا يكرهون التمائم كلها يقول لا تعلق شيئا لا من القرآن ولا من غيره وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام من القرآن وسيحترم ويرفع عن لهانه وكذا, وكذا بشروط فلا بأس بتعليقه والمسألة فيها خلاف وفيها أقوال للعلماء رحمهم الله ولذا قال كثير من العلماء سدا للذريعه المنع أولى. المنع أولى وإن لم يكن تعليق الشيء من القرآن محرم لكن قد يجر إلى غيره فالأولى ترك هذا كله إلا الرقى الواردة الرقى من القرآن أو الرقية بشيء بدعاء مثلا وإن لم يكن من القرآن والسنة تقول اللهم هب له الصحة والعافية اللهم اشفيه وعافه ونحو ذلك مما هو دعاء له بالعافية ولم يكن من الفاظ القرآن فلا بأس والرقية بالقرآن نفخا فلا بأس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم فالواجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور ويحذر الشرك لأن المرء قد يقع في شيء من باب التقليد يقلد الآباء والأجداد يقلد الأمهات أو بعض العجائز اتخذت أشياء مثلا ثم تسير في أهل هذا البيت أو أهل هذه البلدة بدون إمعان نظر وتفكر فيها فليحذر المسلم ذلك وإذا عرفنا أنه وقع مثل هذا في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود يسمى ابن أم عبد رضي الله عنه فقد يقع المحذور في البيوت التي يستبعد أن يقع فيها، فليحذر المسلم ذلك. نعم. الرقامة يب عندك التمام. لا. تمام شيء يعلقونه على الأولاد عندك. أي هذه مغطى.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 يقول السائل هناك من يأتي لعمرة في رمضان ولكنه يأتي, يأتي في شعبان فيعمل عمرة في شعبان ثم يذهب إلى المدينة ويمكث فيها يوما يومان ثم يحرم من الميقات ثم يأتي ويعمل عمرة في رمضان هل بحجة أنه قد سافر خارج مكة هذا لا بأس به إذا أتى بالعمرة حال قدومه إلى مكة في شعبان ثم سافر إلى المدينة أو سافر إلى غيرها ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها في من الميقات الذي يمر به أو من البلد الذي ينوي فيه العمرة إذا كان هذا البلد دون الميقات مثل ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إلى مكة فيعود إليها إذا شاء بعمره يحرم بها من مكانه يقول السائل هل يجوز إعطاء البنت من الزكاة وهي متزوجة وعندها زوج يشرب الدخان والخمر وهي تعطيه من مالها وذلك تحت التهديد وليس عندها مال أولا لا يجوز دفع الزكاة للأبناء ولا للبنات سواء كانوا من صلب الرجل أو من أحفاده كما لا يجوز دفع الزكاة للآباء ولا وإن علوا يعني ما تدفع الزكاة لجدك ولا لجدتك سواء كانوا من قبل أبيك أو من قبل أمك الآباء والأمهات والأبناء والبنات لا تدفع لهم الزكاة زوج البنت يجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان مسلما ولك أن تشترط عليه وتنصحه عن المحرم عن الدخان والخمر وغيرها من الخبائث تنصحه وتشترط عليه وتتخذها وسيلة لاستجلابه ودعوه